ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن ضفة من مني يبنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مع تحيات إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه مدينة جدة حي الصفاء شارع الأطبعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف 693-67-61-591